اموالكم بينكم بالباطل وتدلون بها الى الحكام تاكلون فريقا من اموال الناس بالباثم وتدورن بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهله كل هي مواقيت للناس والحج